شركة نغم ميديا للإنتاج والتوزيع الفني. لما تبتسمي للليل بيوقع قمره من ايده لما تبتسمي للقلب بيندض اسمك بوريده لما تبتسمي للليل يوقع قمره من ايده نغنتوا من القلب بيندض اسمك بوريده رح تحكي متل ما الايد الله رزقني اللي تمنيت بقلبي انا رح نبني البيت حب بيبقى عواميده انت نصيبي لقلبي حبيبك ومن روحي هيدي هتظل انت القريبة بعيش بعينايك نغمتو اتحدك تاكف في عمري سوا رح نضحك ونتوجع بقدم كرمالك عمري بس عيونك ما تدمع اتحدك تاكف يا عمري سوى نضحك ونتوجع بقدم كرماني يا حلمي عيونك ما تدمع يا شمس نور بإيديك وقلبي دور حواء انا بدي ياول مثلك تشوفو قد الدنيا هيدي كلها لهالك كبيره بقلبي خديكن بروح بروحي وانت تبقي القلي بقلبي قلبي الاميره نغم خطتك الأصلية